سوره طه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزل عليك القران ليفشقا الا تذكره لمن يخشى فذيلم ان فرق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأغفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآنا أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواب المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني وذنك عنها الهى لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترجا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها وامش بنا على غنمي ولي فيها ماء مخر قال ال سنعيدها سيرتها الأولى وغم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه ضغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أدري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال أو قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد منمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفينه في التابوت فقذفينه في اليم فللقه اليم بالساحل فللقه اليم وَعَدُوا لِي وَعَدُوا لِلّه وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أُذِنَ لَكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كُنْتَ قَرعًا عَيْرًا وَلَا سُحْزًا وَقَطَّلْتَ نَفْسًا ونجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تريا في ذكري اذهبا فَقُولَا لَهُ قَوْلَ الَّذِينَ لَعَلَّهُ يَسْتَبَسْكَرُ أَوْ يَخْشَىٰ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَمَ قَالَ لَا تَخَافَ. فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من تبع الهدى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما فعل أنعامكم إن في ذلك لا يأكل أولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم سارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى أمرك يا موسى فلأتي أنك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أتمكن السوا قال موعدكم يوم الزينة وعين يحشر الناس ضحا فتولى جمع كيده ثم أتى. قال له الموسى وإلكم لا تفسرو على الله كذبا. لا تفسرو على الله كذبا. فيسحقتكن بعذاب. وقد خاب من افسر. فتنازعوا أمره بينهم وأسر النجوى. قالوا ان هذان للساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم مسنا فاجمعوا كيدكم ثم اتوفوا فف وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ ثَقُلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّكَ لَأَنْتَ الْلَّقِي وَأَمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ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 بينهم وموسى قال اامنتم له قبل أن اذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا صلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشبز عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن يَأُفْرِعَ لَنَا خَطَايَانَا مِيَأْفْرِعَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَسْرَبْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ الْسِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى قناة فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْلٍ تَجْرِينِ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالُوا دِينَفِينَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى وَلَقَدْ أُوحِيَنَا فعباد فضرب لهم فضرب لهم طريقا في بحر بس لا تخاف دركه ولا تخشى فاتبعون في العون بجنوده فغشيه من اليمن ما غشيه وأضل في العون قومه وما هدا يا وَعْدْنَا إِلَيْكُمْ جَارِفَ الطُّورِ أَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ۚ قُلُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَمِن رَّحْمَتِهِ ۙ بِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ بِأَنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمٌ What do you mean? ترجعوا سائلا قومه غضبا سفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطى لكم العهد أم أردتم أي يحل عليكم غضب أي يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أَفْنَاهُ مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أُذَرًا مِزِينَةَ الْقَوْمِ فَقَدْ أَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَسَامُ رِجْفَ أَخْرَجَ لَهُ عِيدًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا وإله نوسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا يملك لهم ضر ولا نفع ولقد قال لهم آرون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن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 بلحية ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطلك يا سامر قال بصرت بما لم ينصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقلت قبضة من اثر الرسول فلبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فذهب فإن رك في حياتك ان تقول لا مثيل مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَا واسع كل شيء عِلما، كذلك نقص عليك منا من باءما قد سبق، وقد عاتيناك من لدن نادرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال دين فيه وساع.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 فخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا غمزة يومئذ لا تنفع فعك إلا من أبى له الرحمن إلا من أبى له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يُحِب. ظلمة، وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمة، فلا يخاف ظلمة ولا ضمة، وكذلك زلنا قرآنا عربيا وصرفن وصرفن فيه من الوعيل لعلهم يتقون. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب ذبه علما ولقد عهدنا فنسيا ولم نجد له عزما وإذلنا الملائكة يسجدون لأدم فسجدوا إلا إبراهيم أبا فقل يا أدم إن هذا عذل لك ولزوجك فلا يخرجانكما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 فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعفا آدم ربه فغوا ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا تبع، فمن تبعه داية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضك ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قالك ذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقَوْمِ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 فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمزن عينيك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم, أزواجا منهم زهرة الحياة الدين نفسلون فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أملك بالصلاة والطبل عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقواه وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربك أو لم تأتي بين